م ن الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب العالمين والصلاة والسلام على ي س د ن ا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم ن ب الأمي ع ل آله ى والصحبه أ ج ع ي ن سنبدأ ان ل ي و م إ شاء الله بكتاب الخلع وبعد ذلك ننتقل إ ل ى كتاب الطلاق والخلع بضم هو لأن كل من الزوجين الخائي النزر لباس、للآخر. فإذا خالعه نزع عنه لباسه قال الله تعالى هن لباس لأن كل للآخر نزع عنه بضم من لكم فكأنه هن و أ ن ت م لباس لهن ف إ ذ ا خالع الرجل زوجته ف ك أ ن ه نزع لباسه وهو في الشرع ف ر ق ة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أ و خلع ف ق و ل الرجل لزوجته طلقتك أ و خالعتك على مبلغ أ ل ف دينار مثلا فهذه ا ل ف ر ق ة التي تكون بين الزوجين بعوض تدفعه ا ل ز و ج ة للرجل بلفظ ط ل ا ق أ و الخلع هو الخلع الشرعي وله أ ح ك ا م سنتكلم عليها بعد أ ن نتكلم على دليل الخلع الدليل أ ص ل الخلع قبل الإجماع ل في ا عليه قبل ا ل إ ج م ا ع من كتاب الله تعالى قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه طبن عن منه هنيئا لكم مريئا شيء فقد أ ب ا ح الله تعالى للرجل أ ن ي أ خ ذ شيئا مما أ ع ط ا ه لزوجته إ ذ ا كانت ر ا ض ي ة بهذا سواء كان بخلع أ و بغير خلع و إ ذ ا أ ج ا ز له أ ن ي أ خ ذ من مال زوجته شيئا مما أ ع ط ا ه إ ي ا ه بغير ف ا ئ د ة لها فمن باب أ و ل ى أ ن ه يجيز له أ ن ي أ خ ذ منها شيئا مما أ ع ط ا ه ا اياه إ ذ ا كانت هناك ف ا ئ د ة كالطلاق اذا كانت هي التي طلبته و قال الله تعالى طاووس ألا, الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فيما افترض الله بكل صاحبه على واحد منهما على في ا ل ع ش ر ة و ا ل ص ح ب ة إ ذ ا خشيت ا ل م ر أ ة أ ن ه ا لا تقوم بحقوق الزوج وكذلك خشي الزوج من ز ي ا د ة ا ل ع ن ة والشقاق بينه وبين زوجته فلا مانع من اللجوء إ ل ى الخلع تفتدي ا ل م ر أ ة نفسها من زوجها ب و ا س ط ة مال تدفعه له على أ ن يطلقها ويفارقها ل الله؟, الله تعالى عليها من حق الرجل م فيما من ر افترضه أ ة حق وروا ك ك ذ ل ي ق ص الرجل فيما افترضه الله عليه من حق المرأة لا يقيما عليه فإن خفتم من حق ح أن د د ل ل ل ه ف اصحاب جناح عليهما فيما افتدت به وروا أ الكتب ا ل ص ح ي ح ة في الصحاح والسنن عن ابن عباس أ ن ا م ر أ ة ثابت بن قيس بن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أ ك ر ه الكفر في ا ل إ س ل ا م فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ر د ي ن عليه ح د ي ق ة قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ا ق ب ل ا ل ح د ي ق ة و ط ل ق ه ا تطليقه وهذا أ و ل خلع يقع في ا ل إ س ل ا م لقد خشيت ز و ج ة ثابت بن قيس خشيت من النشوز ما أ ح ب ت ثابت بن قيس لما وقع بينها وبينه من سوء التفاؤم ويروى انه ضربها ت أ د ي ب ا فزاد ا ل ش ق ا ق بينهما فخشيت على نفسها النشوز والا تقوم بحق زوجها وفي هذه ا ل ح ا ل ة تقع في ا ل م ع ص ي ة و ا ل م ع ص ي ة بريد الكفر ولذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ما أ ع ت ب على ثابت بن قيس لا في خلق ولا في دين ولكنني اكره الكفر في ا ل إ س ل ا م ان تعصي ك ر ه أن ت الله تعالى بسبب معصيتها لزوجها وعدم طاعتها له وخروجها على إ ر ا د ت ه وفي هذه ا ل ح ا ل ة تكون ن ا ش ذ ة والنشوز م ع ص ي ة فهي ما تريد هذا فجاءت شك ف النبي صلى الله عليه وسلم وتريد منه أ ن يضع لها حلا في م ف ا ر ق ة ثابت بن قيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ثابت أ ع ط ا ك ا ل ح د ي ق ة وهي البستان مهرا أ ت ر د ي ن عليه حديقة إن أتردين عليه إن المهر الذي دفعه لك قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ا ق ب ل ا ل ح د ي ق ة وطلقها تطليقا الحديث جواز الخلق دليل على للزوج صحيح صريح على جواز الخلع ويجوز للزوج أ ن ي أ خ ذ مقابل خلعه لزوجته مبلغا ً من المال ش ر ي ط ة أ ل ا يوقع عليها ضررا ً يلجئها إ ل ى دفع المال ف إ ذ ا أ و ق ع عليها ضررا ً ا ل ج أ ه ا فيه إ ل ى دفع المال ف إ ن فعله هذا يكون حراما ً لكنه إ ذ ا خالع ف إ ن الخلع يكون نافذا ً ولكن فعله هذا الذي فعله و أ ل ج أ به ا ل ز و ج ة إ ل ى دفع المال لتبتدي نفسها من الزوج هذا الفعل يكون من الرجل حراما قال الله تعالى فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ت ببعض آ يقول ت م و ن ي ا ل إ م ا م البغوي والمراد منه أن يكون فيوقع بسوء يكون ولكن الرجل امرأة ينقطها عليها الضرر بسوء المعاشرة ليضطرها الافتداء فهذا الفعل يكون حراما الخلعاء إلى منه عند أن يكون نافذا والخلع المباح أ ن تكره ا ل م ر أ ة ص ح ب ة الزوج لمبرر من المبررات ولا يمكنها القيام ب أ د ا ء حقوقه وبناء على ذلك تتحرج وتخاف من الوقوع في المعصيه والقلوب بيد الرحمن ما صار بينها وبين زوجها وفاق و أ س ب ا ب الشقاق ك ث ي ر ة في هذه ا ل ح ي ا ة والمفترض أ ن ه ا لم تطلب ا ل ف ر ق ة من الزوج عبثا وتلاعبا بالرجال هذا هو المفترض و إ ل ا إ ذ ا فعلت هذا تلاعبا بالرجال وعبثا وتشهيا هذا الفعل أ ي ض ا يكون حراما فلاه افترض لم يصر بين المرأة وبين الرجل الوفاق بينهم الشقاء لمبرر من المبررات خشيت المرأة بينهما أن طاعة أنه خشيت تنجز يصر تخرج أن وأن بين وبين من وقع الزوج عن خ ش ي ة أ ن تقع في م ع ص ي ة الله تعالى بهذا الخروج لا مانع أ ن تطلب من زوجها الخلع الخلع في هذه ا ل ح ا ل ة يكون مباحا بلا ك ر ا ه ي ة كما يقول ا ل إ م ا م البغوي رحمه الله تعالى قال ولو اختلعت نفسها بلا سبب فجائز مع الكراهية يجوز لكنه مكروه. إذا كان هناك سبب فهو جائز بلا كراهة وإذا لم يكن هناك فجائزتها أيضا ولو لكنه لم تختلع يجوز مكروه فهو مع يكن سبب سبب سبب ولكنه مع الكراهه لما فيه من قطع سبب ا ل و ص ل ة وقد اخرج ا ل إ م ا م أ ح م د والدارمي و أ ب و داود والترمذي وابن ماجه عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي م م ر أ ة س أ ل ت زوجها طلاقا في غير ما ب أ س فحرام عليها ر ا ئ ح ة الجنه ة ولذلك قال ل ق ا ف ا ء إذا فإنه كان الخلع بلا ك سبب ي وهذا ن م ك ر و ا وإنما يباح إ ك الحديث ن هناك سبب ومبرر ق ا الخلع وهذا ع ل الذي ذكرناه والذي أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ر أ ة أ ن ترد على ثابت بن قيس ا ل ح د ي ق ة فيه دليل على أ ن ه يجوز ل ل م ر أ ة أ ن ت خ ت ل ع بكل البهر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ تردين عليه ا ل ح د ي ق ة أ ي التي أ ع ط ا ك إ ي ا ه ا مهرا فقالت له نعم ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يطلقها تطليقه يقول ا ل إ م ا م البغوي في الحديث دليل على أ ن ه يجوز للزوج أ ن ي خ ا ل ع ه ا على جميع ما أ ع ط ا ه قال وذهب أ ك ث ر أ ه ل العلم إلى خلع أنه أي خلع جائز على ما ت ر ا ض ي عليه قل ذلك أ م ت ف ر أ ي حتى ولو كان أ ك ث ر مما دفع الرجل ل ل م ر أ ة وقد روى ا ل إ م ا م مالك في الموطه عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن مولاه ى عبد ل ل بن عن عمر م و لصفيه ا ل بنت أ ب ي عبيد أ ن ه ا ا خ ت ن ع ت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر اختلعت من زوجها بكل شيء لها الله كان هذا غير جائز الله الله تعالى بكل ولم ذلك ولو لأنكره عبد عمر عبد عمر عنه من ينكر بن بن شيء غير رضي قال البغوي وفي هذا الحديث أ ي في حديث ثابت بن قيس بن شماس دليل على أ ن الخلع يصح في ح ا ل ة الحيض ويصح في ح ا ل ة الطهر ي ولا يكون بدعيا وسنيا ل أ ن ه س ي أ ت ي معنا بمباحث الطلاق أ ن الطلاق يكون بدعيا ويكون سنيا وهذا باتفاق العلماء يكون بدعيا في حالات منها إ ذ ا طلق الرجل زوجته في ح ا ل ة الحيض أ و في صهر قد مسها فيه ويكون سنيا إ ذ ا طلقها بعد أ ن انتهت من حيضتها في صهر لم يمتها فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا في الطلاق حينما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض إ ذ أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يراجعها و أ ن يتريث حتى تطهر وبعد ذلك إ ن شاء أ ن س ك ه ا و إ ن شاء طلقها و أ م ا هنا في الخلع لم يسال أ ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه ل ه و س م لم يسأل ل م ا ر أ ة وكان ل يسأل ثابت هل المرأة الآن حائض أم ليست بحائض ما سأله هذا السؤال م أم ما ثابت حائض بحائض هذا ت ر و ل ل الأحوال ا ا حكاية س ت ف في ز منزلة ل النبي ع م م المقال و و في ك أ ا ل ن صلى الله عليه وسلم أ ق ر ثابتا أ ن ي خ ا ل ع زوجته سواء أ ك ا ن ت حائضا أ م كانت ط ا ه ر ة لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ولو الخلعو كان الخلع في ح ا ل ة الحيض بدعيا لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ا م ر أ ة ثابت بن قيس هل هي حائض أ م هي طاهر و إ ذ ا كانت طاهرا هل جامعها زوجها في هذا الطهر ي أ م لم يجامعها فيه فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذه ا ل ح ا ل ة دليل على أ ن الخلع يكون سنيا في ح ا ل ة الحيض وفي ح ا ل ة الطهر الذي جامعها فيه وفي ح ا ل ة الطهر الذي ل ن يجامعها فيه فترك الاستفصال ينزل منزله العموم في المقال ن وسنرجع إليها بشكل بعد أن ننتهي من أتكلم أحكام تبصيلي اختلف بشكل بشكل على الخلع إجبالي إليها المسائل الإجبالية اختلف الفطهاء في الخلع هل الخلع فسخ وليس بعد بقلاء فتخ في هذه كالفسوخ التي تقع في عيوب النكاح و التي ذ ك ر ن ا ه ب مباحث النكاح هل يعتبر فسخا لا ينقص به عدد الطلاق بحيث لو راجعها زوجها في المستقبل ترجع إ ل ي ه بثلاث ت ط ر ي ق ا ت ام أ ن الخلع ة طلاق وبناء على ذلك يفرق بين الرجل و ا ل م ر أ ة كما لو فرق بينهما بالطلاق ويبقى له طلقتان فيما لو تزوجها في المستقبل هل ترجع إ ل ي ه بطلقتين أ م ترجع إ ل ي ه بثلاث تطليقات إ ذ ا قلنا إ ن الخلع فزغ ترجع إ ل ي ه بثلاث تطليقات و إ ذ ا قلنا إ ن الخلع طلاق ف إ ن ه ا ترجع إ ل ي ه بطلقتين فذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس واكرم مولى عبد الله بن عباس وطاووس وهو أ ح د قولي ا ل إ م ا م الشافعي وهو القول ا ل م ر ج و ع عندنا في المذهب و ا ل إ م ا م أ ح م د و إ س ح ا ق بن راهويه و أ ب و ثور كلهم ذهبوا إ ل ى أ ن الفرقه ة بلفظ الخلع لا ينقص العدد فسخن ينقص ذ بلفظ و ا إ ى أن ا ل ر ق ة ب ل ف الخلع فسخ لا ينقص العدد ولا يكون طلاقا تنقص به التطليقات فيما لو تزوجها م ر ة ث ا ن ي ة بعد ا ل م خ ا ل ع وذهب ا ل أ ك ث ر و ن إ ل ى أ ن الخلعه ت ط ل ي ق ة ب ا ئ ن ة فرق بينها وبين الطلاق أ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ط ل ق ة ت ط ل ي ق ة و ا ح د ة يحق لزوجها أ ن يراجعها ما دامت ا ل ع د ة و أ م ا ا ل م ر أ ة ا ل م خ ت ل ع ة التي خالعها زوجها لا يجوز لزوجها أ ن يراجعها في ا ل ع د ة فصارت تطليقتها قد طلقت ا ل ب ا ئ ن ة صارت ا ل م ر أ ة بهذه ا ل ت ط ل ي ق صارت بائنا فذهب ا ل أ ك ث ر إ ل ى أ ن الخلع ت ط ل ي ق ة ب ا ئ ن ة تنقص عدد الطلاق فيما لو رجعت ا ل م ر أ ة إ ل ى زوجها في المستقبل وهو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وبه قال الحسن البصري والنقعي وعطاء بن أ ب ي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري واليه ش ع ب ذهب من ابا ل المجتهدين الإمام مالك أ ئ م ة ن أنس و ف ي ن الثوري والإمام الأوزاعي والإمام الشافعي ر ح م ه الله بأظهر تعالى ق و ل ي ه وهو ا ل م ف ت ا ه في المذهب و إ ل ي حنيفة ه ذهب أبو و أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي رضوان الله عليهم أ ج م ع ي ن فجماهر فقاء الفرقة المسلمين مجهد على أن الفرقة بلفظ الخلع ت ط ل ي ق ة ب ا ئ ن ة تنقص العدد في المستقبل فيما إ ذ ا أ ر ا د ت ا ل م ر أ ة أ ن ترجع إ ل ى زوجها بعقل جديد وأما اختلفوا وسلم ومن أيضا أكثر أهل أصحاب الأئمة المجتهدين إلى أن العلم من ومن المجتهدين بالنسبة لعدتها النبي الله التابعين الفقهاء فذهب صلى عليه إلى المختلعة عدة فقد كعدة مطلقة وقال ه ي ثلاثة ر و ف إ ذ انتهت منها فقد ح ت الأزواج وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ع د ة ا ل م خ ت ل ع ة ح ي ض ة و ا ح د ة واختلفوا في م س أ ل ة أ خ ر ى أ ي ض ا وراء هذه وتنبني عليها وهي ما إ ذ ا طلقها زوجها وهي في ا ل ع د ة نحن قلنا إ ن م خ ت ل ع ة تكون م ط ل ق ة ت ص ل ي ق ه ب ا ئ ن ة ولكنها لا بد لها من ا ل ع د ة إ ذ ا كانت مدخولا بها ف إ ذ ا دخلت في ا ل ع د ة وطلقها زوجها م ر ة ث ا ن ي ة هل يلحقها الطلاق أ م لا يلحقها الطلاق فذهب أ ك ث ر ه م أ ك ث ر العلماء إ ل ى أ ن الطلاق لا يلحقها قال ابن عباس وابن الزبير لا يلحق ا ل م خ ت ل ع ة الطلاق في ا ل ع د ة ل أ ن ه طلق ما لا يملك وهو قول إ م ا م ن ا ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه ل أ ن ه صارت ف ا ئ ن ا هو يلحقه يلحق ه يلحق ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة الطلاق إ ذ ا كانت في ع د ة طلاق رجعي لأن المرأة التي تعتد بعدة طلاق رجعي تعتبر فراشا للرجل ويحق له في كل لحظة أن يراجعها وعند أبي وعند حنيفة فراشا يراجعها رجعي تعتبر بعدة تعتد ويحق في يعتبر الوطء بنيه ا ل م ر ا ج ع مراجعة فهذه ك ا ل م ر أ ة وهي ترث ا ل ر ج ل ويرثها الرجل فهي فراش للزوج ولذلك يلحقها الطلاق أ م ا ا ل م خ ت ل ع ة فهي دفعت المال حتى تنتهي علاقتها بالرجل ولذلك كانت ف ر ق ة عندها ك ا ن تطبيقه ت ب ا ئ ن ة ما يحق للرجل أ ن يراجعها بعد ذلك ل أ ن ه لو كان له أ ن يراجعها بعد أ ن دفعت له المال إ ذ ا ما استفادت شيئا ص ا ر ت ك ا ل م ط ل ق ة ط ل ا ق رجعيا يحق له أ ن يراجعها فهناك فرق ما بين ا ل م ع ت د ة من طلاق ا ل رجعي وبين ا ل م ع ت د ة من الخلع المعتدة من الخلع تكون تطليقتها بائنة ولا يلحق المرأة الطلاق فيما لو وقعه عليها المرأة تطليقة يلحق لو من وقعه تكون التي تعتد من ع د ة طلاق ر ج ع يجوز لزوجها ان يوقع عليها ط ل ق ة ثانيه ج و ل اثناء ن يراجعها. ويجوذ يوقع عليها له تطليقة ا ل ث ث ة ا ل ع د ة كما يجوز له ان يراجعها وتنحقها ويجوذ لو التطليق بانتهاء تطليقات. المُغترعة قع العدة فيما لو عليها ثلاثة واما المختلعة فلا يستطيع زوجها أ ن يراجعها ل أ ن ه ا صارت بائنا بمجرد ا ل خ ل ع ودفع المال وبناء على ذلك ما يستطيع أ ن يوقع عليها طلاقا فلو طلقها اثناء ا ل ع د ة ت ص ل ي ق ه لا يصادف محلا ولذلك ما يلحقها الطلاق أ ث ن ا ء ا ل ع د ة هذه أ ه م ا ل أ م و ر ا ل إ ج م ا ل ي ة في مباحث الخلع والآن ننتقل إلى المباحث التفصيلية التي ذكرها أصحابنا الفقه في... الخلع له أركان ننتقل إلى له قدوم في لابد من توافرها ت ب ق ي ة ا ل أ م و ر التي درسناها و أ ر ك ا ن الخلع خ م س ة الركن ا ل أ و ل ملتزم للعوض وملتزم العوض في هذه ا ل ح ا ل ة هو ا ل م ر أ ة هي التي ستدفع المال للزوج والركن الثاني هو البضع الذي سترتديه ا ل م ر أ ة من الرجل ب و ا س ط ة المال و ر ك ن الثالث هو العوض المال الذي ستدفعه والركن الرابع ا ل ص ي غ ة التي ستتم ا ل ف ر ق ة ودفع المال بها والركن الخامس هو الزوج الذي سيوقع الطلاق و ب د أ ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بالركن الخامس وهو الزوج فقال شرطه شرط الزوج الذي سيوقع ا ل خ ل ع قال شرطه أ ن يكون زوجا يصح طلاقه يعني أ ن يكون بالغا ل أ ن الصبي ما يقع منه الطلاق أ ن يكون عاقلا ل أ ن مجنون ما يقع منه الطلاق عبارته له و أ ن يكون مختارا غير مكرى ب أ ن يكون بالغا عاقلا مختارا فلا يصح الخلع من صبي ولا مجنون ولا مكر ة كطلاقهم بما أ ن ه لا يصح طلاق الصبي والمجنون و المكر فذلك لا يصح خلعه قال فلو خلع ا عبد او محجور عليه بسفه عبد او محجور عليه بسفه صح خلعه ف و ا ء كان هناك اذن ام لم يكن هناك اذن لماذا نصحح خلعه قال لانه س ي أ خ ذ مالا م ح هجرنا عليه بسفه حتى لا يفرط في ماله وهنا في هذه ا ل ح ا ل ة س ي أ خ ذ مالا و كذلك العبد لو خلع ا فاذا إ ن ه ه سيأخذ ي ع ل مالا وبناء ل ك ه ذ ما م يحتاجه فيصحه لإذن خالع العبد و م خ او المحجور عليه بسفه سواء نذن ل بالنسبه للعبد وجب عليه ان يدفع العوض إ ل ى مولاه ل أ ن العبد وما يملك يكون لسيده و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمحجور عليه بالتفه إ ذ ا خالع على مال ف إ ن ه يجب عليه أ ن يدفع هذا المال لوليه حتى لا يتصرف به ل أ ن ه حجر عليه بالتفه وشرط قابله قابل الخلع أ و شرط ملتلفه ليصح ق ل ع ه سواء كانت ا ل ز و ج ة أ م كان أ ج ن ب ي ا بل اما أ ن يكون الزوج واما ان يكون أ ج ن ب ي ب ا ل ن س ب ة للاجنبي إ ذ ا أ ر ا د أ ن يدخل في ا ل م ش ك ل ة و ي ح ل الشقاق ما بين الرجل وما بين ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة لا تملك والزوج يطالبها بالمال فيتبرع اجنبيا بدفع المال لا مانع من هذا فملتمس الخلع إ م ا المراه أ ة و إ م الأجنبي ما و شرطه؟ ق ا ل وشرط ق ا ب ل ه ق قابل الاجنبي ب ل ل ملتمثه ليفح خ خلعه ع أو زوجة من شرطه إ ط ل ا ق تصرفه ف ي ا ل م ان ل أ يكون مطلقا ل ت ص ر في ف المال الذي س يدفع بكونه مكلفا ومغير أ ا ا ل مكلفا ل صغير ما يستطيع أ ن يتصرف في المال و بناء على ذلك ما ي ص ح خلع ا ل صغير ة أن يكون مكلفا غير محجور عليه ب ا ل ن س ب ة ل ل م ا ل فلما ت ك ل م ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على شروطي قابلي الخلع وذكر انه لابد ان يكون مطلق التصرف في المال ذكر الاسباب التي يقع بها الحجر واسباب الحجر خمسه إلا بإذن、وليه. والمرض ل ي ه و المريض مرضا مخوفا لا يجوز له أ ن يتصرف في المال حتى لا يلحق الضرر ب ا ل و ر ث ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة المرض الذي يخشى منه الموت قد يتصرف بالمال تصرفا يلحق الضرر ب ا ل و ر ث ة على ما هو معروف في كتاب الوصايا ولذلك يوقعون الحجر عليه في التصرف فيمنعونه من التصرف فيما زاد على الثلث فتكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على هذه ا ل أ س ب ا ب ا ل ث ل ا ث ة وترك ا ل س ب ا والجنون لأننا الخلع لا لا ولا, من صبيين ولا من ولذلك لم يتكلم على هذين السببين الذين الحجر على التصرفات فقال ذكرنا أن من صبيين يكونوا هذين يرطيح تعالى اختلعت من مجنون بهم بلا رحمه الله تعالى فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد فإن إذن أمة وقلت أ ن ا لكم أ ك ث ر من م ر ة ب ا ل ن س ب ة لمباحث الرقيق اسرعوا بها ل أ ن ه لا يوجد الآن عندنا رقيق لننتقل إ ل ى الصور التي لها وجود في الواقع فإن في إذن وإنما إما من أن بدين خالعني دين اختلعت بلا ما اختلعت مباشرة زوجها لزوجها الأمة مطالبة بهذا المال حتى يصير لها تختلع سألت تقول وتبقى حتى ولك أمة ذمة سيدة هذه سيد يصير سبب تملك به المال ب و ا س ط ة ا ل ح ر ي و م او ما أ ب و التبعيض س ط ة ا أ و غير ذلك فعند ذلك ي أ خ ذ منها هذا المال يكون في ذمتها إ م اما أن تختلع بدين وإما أن تختلع و إ أ ن تخترع بعين مال السيد أقول أمة خالعني الفلاني المال بلا أجنبي بانت في, الجميع بانت في الجميع من زوجها وللزوج في ذمتها مهر مثل في ص و ر ة العين وفي قول قيمتها وفي ص و ر ة الدين يكون لها المسمى إ م ا أ ن ت خ ت ل ع على دين و إ م ا أ ن ت خ ت ل ع على عين مال عند السيد في إ ن اختلعت ع ب ن عند مال السيد في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليها مهر المثل في المستقبل فيما إ ذ ا صار عندها مال يجب عليها ان تدفع لزوجها مهر مثل تذكروا أنت اختلعت تستطيع تعطي إذا هذه أكثر من مرة للمهر نرجع مهر رفط العقود وهنا بعوض الزوجة قلنا حالة الفاسدة بالنسبة فإننا دائما إلى مهر المثل وهو نختلعت بعوض فاسد لأنها ما لا مال السيد, السيد أن أن من نحن عين إلى السيد في يعطيها هذه العين عند ذلك نرجع إ ل ى مهر ا ل م ث ل فهي ت أ خ ذ أ و تعطي الرجل مهر مثلها فيما إ ذ ا صار عندها مهر في المستقبل هذا إ ذ ا اختلعت على عين مال السيد و أ م ا إ ذ ا اختلعت بدين في ذمتها ورضي الزوج بهذا ف إ ن ه يبقى له الدين الذي سمته على نفسها يوم أ ن أ و ق ع الخلعه عليها و أ م ا إ ذ ا اذن لها السيد قالها اذهبي واختلعي لا مانع اذن لها السيد وقال اخترعي بهذه العين فيجوزها ل ان تخترع بهذه العين واذا لم يعين لها عينا واذن لها بالخلع ق د يجوزها ل ان تخترع ويكون الخلع في كسبها هي ما تكتسب, تكتسب. تعمل ك ت ت س ب لها اجره مثلا فيجوز لها ان تعطي الزوجه من كسبها الذي ت ك ت ب لان السيد اذن لها فاذنه لها يلزمه بان ي أ خ ذ الزوج الخلع الذي اطلعا عليه ويكون هذا في كسبها وان اطلق الاذن ما عين له لا قال لها بعين ولا قال لها بالكتب اطلق لها الاذن قال اقتضى الزوج من الامه مهرا مثل من كتبها وان خارع سفيهه ليست امه سفيهه محجورا عليها وهذا كثير في المجتمع ويقع السفاهه موجوده في كل زمان ومكان خارع سفيهه استفيها اما ان يكون محجورا عليها واما الا يكون محجورا عليها فاذا لم يكن محجورا عليها فلا كلام لنا لانها ت ت ص ب ف في مالها كما تجاه ويصح خلوره وانما الكلام في السفيه ة التي اجر عليها وما ك ا م ت محجورا عليها ما تستطيع أ ن تتصرف بالمال فلما قال لها زوجها خالعتك على أ ل ف دينار غ ق و ا ق ب ل وقع قلق ولغ المال بقي الرجل بدون مال هي ما تستطيع ان تتصرف محجور وملتمثه مطلقة بالمال مطلقة لأنها عليها ذكرنا قابل القلع ا قبل قليل ليست ل أن أن أن ونحن يكون هي وهذه تستطيع تتصرف تصرف تصرف شرط مال فلما قالها طلقتك على ألف أو خالعتك بالف وقالت له قبل وقع الطلاق ولغ المال وبما ان المال قد لغ ما نثبت لهذا الطلاق حكم الخلع من انه تطليقه بائنه ولذلك قلنا انه يقع عليها طلقه رجعيه تطلق هذه أ و لفظ المال الذي ذكر ك أ ن ه لم يذكر ف إ ن خ ا ل ع س فيهه أ و قال طلقتك على أ ل ف ف ق ب ل طلقت رجعيا عرفنا لماذا طلقت رجعيا ل أ ن ه ا لا تتصرف بالمال وبناء على ذلك يقع الطلاق ولا نوقعه بائنا ل أ ن ه لم يقع ك ل ع ا وانما وقع طلاقا عاديا فيكون رجعيا ف إ ن لم تقبل قال لها طلقتك على أ ل ف قتلوا ما أ ر ي د قال لم يقع الطلاق ولا يلزم المال من باب أولى هذا ب ا ل ن س ب ة للمحجور عليها في سفه و أ م ا إ ذ ا كانت سفيهه ولم يحجر عليها فقلنا إ ن ه ا يجوز لها أ ن ت ت خ ر ط ويقع الخلع على الشيء الذي يصطلحان عليه ا ل س ف ي ه ه عرفنا حكما ا ل آ ن ا ل م ر ي ض ة قال ويصح اختلاع ا ل م ر ي ض ة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إ ل ا زائدا على مهر مثل إ ذ ا كانت ا م ر أ ة م ر ي ض ة مرض الموت يجوز لها أ ن تخترع ما تمنع من الخلع ل أ ن لها صرف مالها في أ غ ر ا ض ه ا وملاذها بخلاف السفيه س ف ي م ن ي ا من التصرف بينما المريض مرض الموت ي ج د ر أ ن يصرف ماله في أ غ ر ا ض ه التي يريدها ولا يمنع من التصرف والمال الذي تدفعه في الخلع ما يحسب من الثلث إ ل ا إ ذ ا كان زائدا عن مهر المثل ل أ ن ن ا نحن نحجر على المريض حتى لا يتصرف ب أ م و ا ل ه فيما زاد على الثلث حتى لا يضر ب ا ل و ر ث ة ا ل آ ن المريض ما يريد أ ن يوصي لا بالثلث ولا بغيره ا ل م ر ي ض ة و إ ن م ا تريد أن تختلع ق ان أ ت خ ت ل ع ما دام الخلع ضمن مهر المثل ما يعتبر من الثلث هذا ما يعتبر من مهر المثل الثلث وبناء على ذلك يجوز لها الثلث وراء الخلع قال فإذا يعتبر يجوز تصيب دينار على الخلع اختلعت مهر بعشرة دينار أن ذلك مثلها ألف زاد الورثة آلاف تضرب قال في هذه ا ل ح ا ل ة ي ع تعتبر ب ر ي ا ل ز ي ا د ة من الثلث الذي يحق لها أن توصي ان ل ل خ ع و ع توصي ب ر مهر الزيادة المثل ا ل عن من ة التي لها توصي يجوز أن به ا حالة الموت لا يلحق بهذا الخلع بالورفة قال ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ولا يحسب من الثلث إلا زائد في يلحق ويصح يحسب حتى على مهر مثل مرض مرض من مهر ضرر كيف يجوز, يجوز للمريضه ان تخترع اذا كان الرجل قد طلق زوجته طلاقا رجعيا و ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة أثناء العدة ر أ ت أ ن ا ل أ م ر قد انتهى و أ ن ا ل ع ل ا ق ة بزوجها سوف لا ترجع إ ل ى ما كانت عليه وحدث من المبررات ما ذكرناه في ب د ا ي ة هذا الباب فطلبت من زوجها ي خ ان ل قال ع ه لها ا يجوز أ ي خ ا ل ع ه ا ل أ ن ه ا ما دامت في ا ل ع د ة يلحقها ط ل ا ق وهي فراش له كما ذكرنا قبل قليل فيجوز له أ ن يخالعها و ت ط ل ح معه على مبلغ ما ويلحق بها طلاقا آ خ ر ويكون خلعا وتصير بعد ذلك لهذا الخلع ب ا ه ن ة و أ م ا البائن فلا يجوز لها أ ن تختلى ل أ ن ه ا بانت ماذا تستفيد من الخلع ما تستفيد شيئا ا ل ر ج ع ي ة تريد أ ن ت خ ت ل ع حتى لا يراجعها زوجها في المستقبل و أ م ا البائن ما ذ ا تستفيد من الخلع ولذلك لا يقع الخلع من ا ل م ر أ ة البائن المطلقه طلاقا بائنا وأما بالنسبة للعوض العوض يجوز يكون ويجوز يكون ويجوز يكون أن أن أن أقل أن أكثر المهر من المهر من المهر بالنسبة الذي يدفع في الخلع ذكرنا قبل قليل أن العوض يجوز أن يكون كل نحن يدفع في وذكرنا ا ل أ د ل ة على ذلك وقلنا إ ن هذا هو مذهب ا ل أ ك ث ر ي ن من العلماء من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ا ل أ ئ م ة المجتهدين ولذلك قال الامام إ م ل الخلع قليلا ن و و ويصحف وكثيرا ي النووي ا على على عين مبلغ كذا وهو دين في جمتي أو على عين على البيت أو أ ويشترط على ل ا ح د ق قال ة كما وسلم النبي صلى الله صلى عليه لزوجة ة ت عليه الحديقة قالت رسول في هذا الخلع الشروط ا ل م ع ر و ف ة في ا ل س م ن من كونه متمولا معلوما م ق د و ر الشروط التي عرفناها في مباحث البيع على معلوما على الخلع بعبد يستطيع على على القمش تسليمه فليسح مجهول بالطير الهواء السمك الماء لا لأنه تسليمه حب أحد بشيء آبق وبنان مقدورا هذا مقدور يمسكه أن أو أو أو أن يكون, متمولا قيمة ما يكون على في في غير لو خالع بمجهول خالعها وقع الخلع ا ل م ج ه و ل سأحد ع ب د ي ن ق احد ل أخالعك على أحد عبدين أو هو قال أ خ ا ل ع ك على أ ح د عبدين ما عينهما أ ح د عبد مجهول أ و خمر م ع ل و م ة وهذا ما يصح الخلع عليه ل أ ن ه نجد غير متمول ق ا ذ ا ن ت ا ل م ر أ ة ويلزمها في هذه ا ل ح ا ل ة مهر المثل ل أ ن ن ا في ح ا ل ة الفساد نرجع إ ل ى الضابط الذي اصلحنا عليه ل في د ر والخلع س س ا ألا المثل ب ق ة وهو و مهر لا يشترط فيه أ ن يكون من الزوج م ب ا ش ر ة ولا من ا ل ز و ج ة م ب ا ش ر ة ولذلك يجوز أ ن يوقعاه بنفسيهما ويجوز لهما ان يوكلا فيه عقد معاوضة كالبيع عقد معاوضه فكما أ ن ه يجوز للبائعين أ ن يوكلا كذلك يجوز ل ل م ر أ ة والرجل أ ن يوكلا في الخلع وبما أ ن ا ل خ ل ع تقع به ا ل و ك ا ل ة لابد أ ن يكون الوكيل مضبوطا بما يقوله له الموكل لا يجوز أ ن يعبث بالخلع بل يجب عليه أ ن يمتثل أمام اوامر الموكل فلو قال الزوج لوكي لي خارعها ب م ئ ة ب م ئ ة دينار مثلا قال لم ينقص منها ما يجوز له أن ينقص ن م ه ان ما يجوز له أ ي خ ا ل ع ه ا على تسعين دينارا وان اطلق ما قاله خادعها على م ئ ة قاله خادعها قال لا يجوز له أ ن ي خ ا ل ع ه ا على شيء يكون أ ق ل من مهر المثل ما دام قد أ ط ل ق له ف إ ن ه يجب عليه أ ن يحتار والحيطه ذ ه الحالة تعمل على أ س و أ الاحتمالات وهي مهر المثل وبناء على ذلك لا يجوز له أ ن ينقص الخلعه و ك ي ل ل ا عن م ر المثل قال الوكيل أطلق لم ينقص وإن أي الوكيل عن مهر المثل فإن نقص فيها فخالها على عشر ومهر مثلها ألف دينار قال فإن نقص الدناني دينار نقص قال ومهر مثلها على عشر فيهما ب أ ن خالع بدون ا ل م ئ ة أ و بدون مهر ا ل مثل في ح ا ل ة ا ل إ ط ل ا ق قال لم تطلق ا ل م ر أ ة ل أ ن الوكيل لم ينفذ ما أ م ر به وبناء على ذلك لم يقع كلامه موقعا ولو قالت لوكيلها الآن المرأة قالت لوكيلها اختلع هي من الدنانير دينار دينار بألف اختلع بألف دينار فذهب مثلا امتثل نفذ كلع و إ ن ز ا د قالت ل و اخترع ب أ ل ف فاخترع ب أ ل ف ي ن ا ل ز ي ا د ة إ م ا أ ن تكون من ماله و إ م ا أ ن تكون من مالها ف إ ذ ا خالعها من ماله قال أ ن ا ب د ي د ا ف ع ا ل أ ل ف الثاني و ا ر ف أ ن ا ل ز و ج ة ف لا يخالع ب أ ل ف دينار و ا ل م ر أ ة ما وكلته الا ب أ ل ف فقال خالعتك على أ ل ف ي ن و أ ر ا د أ ن يدفع ا ل أ ل ف من جيبه هذا نهائياً ما علي شيء、ميهائيا. ويقع الخلع و ا ل م ر أ ة تدفع الف دينار واما إ ذ ا اختلع بالفين من مالها بوكلته ا بالف فذهب واختلع بالفين من مالها قال بانت ا ل م ر أ ة وقع الخلع ويلزمها مهر مثل ا ما يلزمها الالفان ل أ ن ه ا ما وكلت الرجل ب أ ن يختلع بالفين وكلته ان يختلع بالف فذهب وعقد عقدا فاسدا وفي ح ا ل ة العقود ا ل ف ا س د ة في مثل هذه ا ل ح ا ل ة نرجع إ ل ى ضابطنا أ ل ا وهو مهر المثل وبناء على ذلك يقع الخلع وتبين المراه أ ة و ي ل ز م ه م ر المثل ويلزمها ف ق و ي ل أكثر مهر ن من شوف م الأكثر مهر المثل أبا أكثر أن أكثر أن وجب الذي تمته فإذا كان الذي تمته أكثر وجب عليها أن تدفعه وإذا كان مهر المثل أكثر وجب عليها تمته تمته مهر تدفعه تدفعه وجب وانما إ لم, لم يخترع بالف أ ل فلا شيء في المساله سواء كانت الالف اكثر من مهر مثل او كانت مهر مثل لكنه ذهب ولم يخترع بالذي وكلته به وانما اخترع بشيء من تلقاء نفسه فكان العوض المذكور ف ا س ل ا وفي ح ا ل ة الفساد لا بد لنا أ ن نرجع إ ل ى الضابط أ ل ا وهو مهر المثل فتبين ا ل م ر أ ة ويقع الخلع ويجب عليها أ ن تدفع مهر المثل وإن ولأنها وإن ويجب لأنها من ماله من أن الذنانير أطلق المرأة قال وإن أطلق فالأظهر الزيادة ماله مال قال عليها ما ليتلزمها الألب ما ما سمت ذكر هذه في عليه أ ن يدفع ا ل ز ي ا د ة ل أ ن ه عقد عقدا لم توكل ه به ا ل م ر أ ة فيجب عليه أ ن يلتزم ما عقد عليه و ا ل م ر أ ة لم تذب على الالف أ و لم توكل ه فيما زاد على الالف وبناء على ذلك لا يلزمها أ ك ث ر مما مما ل ت ز م ت ه والوكيل يجوز أ ن يكون ذميا و يجوز أ ن يكون عبدا و يجوز أ ن يكون محجورا عليه بسفه ل أ ن ه وكيل والوكيل سفير محض ولكنه لا يجوز إ ذ ا كان محجورا عليه ب ت ف ه لا يجوز توكيله في قبض العوض ل أ ن ه ليس م أ ز و ن ا له بقبض ا ل أ م و ا ل والتصرف فيها وبناء على ذلك ما يجوز بقبض توكيله بقبض العوض ويجوز ت و ك ي لرجل ا م أ ة ي و ز ر ج ل أ ن يوكل ا م ر أ ة ب خ د ع زوجته ويجوز له أ ن يوكلها بطلاقها قال ولو وكلا رجلا الرجل والمراه وكلا رجلا قال ما يقصد وكيلا عن الاثنين وانما يتولى طرفا واحدا من الطرفين إ م ا ان يتولى جانب المراه واما ان يتولى جانب الرجل وقيل وهو قول ضعيف في المذهب انه يتولى الطرفين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم